سوره الفاتحه وهي ركن لا تصح الصلاه الا بها وقراءتها ركن لا تصح الصلاه الا به والى سوره الطارق وسوره التين فلنبدا اولا بسوره الفاتحه نحن نقراها كل ليله كل يوم في كل صلاه في كل ركعه فهل نحن عارفون بمعناها هل نحن عارفون في الكتاب العزيز لا بد نعلم أعظم آية أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة الذي لا تصح الصلاة إلا بها وهذا يدل على أهميتها وانها من أهم ما يكون من كتاب الله لأن صلاتنا التي ركن من أركان ديننا لا تصح إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب هذه السورة رقية يرقى بها المرضى ويشفون بإذن الله عز وجل دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية مبعثا فنزلوا على قوم ضيوفا ولكن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم فاعتزلوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا لدغته لدغة شديدة فجاءوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم من يرقى يعني يقرأ على هذا الذي أصيب قالوا نعم لكننا لا نقرأ عليه إلا بشيء من الغنم لأنهم لم يكرموهم وجزاؤهم أن لا يحسن إليهم لأنهم لم يحسنوا إلى هؤلاء فقالوا لا نقرأ إلا بشيء من الغنم قالوا لكم خذوا فذهب أحد السترية إلى هذا الرجل الذي غلطقة شديدة فقرأ عليه سورة الفاتحه قرأ عليه سورة الفاتحة فقام الرجل الذير كأنما نشط من عقال معنى نشط من عقال يعني كأنه بعير فك عقاله فثار بسرعة ثم أخذ القطيع من الغنم فقال بعضهم لبعض هل يحل لنا أن نأكل هذا القطيع فأمسكه حتى اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبروه الخبر وقالوا هل يحل لنا هذا الغنم قال نعم واضربوا لي معكم بسهم صلوات الله وسلامه عليه نعم واضربوا لي معكم بسهم ايش معنى اضربوا لي معكم بسهم ايش معنا يا جماعه يعني اعطوني منه إنما قال ذلك لا للحاجة إلى السهم ولكن ليطيب قلوبهم انتبه يا ولد ثم قال للرجل الذي قرأ بالفاتحه على هذا الذي اغذبره قال له وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية قال ذلك اقرارا له بانها رقيه يرقى بها المرضى ويشفون بامر الله عز وجل اذن الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا تصف الصلاه الا بها وهي ام القران وفاتحه الكتاب وهي التي يقرا بها على المرضى فيشفون باذن الله آياتها كم آياتها سبع وهي السبع المثاني التي ذكرها الله تعالى بخصوصها فقال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم نص الله عليها بخصوصها من بين سائر القران تنويها بفضلها ومنزلتها في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يبتدي الانسان فاتحة بهذا الحمد لله رب العالمين معنى الحمد يعني الوصف الكامل لله عز وجل رب العالمين أي خالق العالمين من خلق السماوات من خلق الأرض؟ من خلق الإنسان؟ الله من خلق الملائكة؟ الله من خلق كل شيء الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهو رب العالمين سبحانه وتعالى المدبر عباده بما يريد وبما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى لا رب سواه ولا معبود غيره ولا جاء عند الضرورة إلا إليه ومن تعلق شيئا سوى الله وكل إليه وخاب وخسر العالمون كل الخلق كل الخلق عالم عالم البشر عالم الملائكة عالم الجن عالم النبات وهكذا كل الخلق عالم الرحمن الرحيم يعني, ذو يعني أنه ذو رحمة بالغة واسعة يرحم من يستحق الرحمة قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء حتى الكافر قد رحمه الله بما أنعم عليه من الدنيا ولولا أنعمة الله على الكافر بالدنيا لهلك لكن لا حظ له في رحمة الله في الآخرة قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين اسودت وجوههم ففي رحمه الله اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ففي رحمه الله هم فيها خالدون إذا الذين اسودت وجوههم ليسوا في رحمه الله بل في عدل الله عز وجل ما لم يعذبهم الا بذنوبهم إذن الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل الخلق حتى الكافر له رحمة من الله أجب حتى الكافر له رحمة من الله نعم لكن في الدنيا لكن في الدنيا أما في الآخرة فلا رحمة له ومع ذلك يا إخوان رحمة الله تعالى للكافر في الدنيا نقمة عليه لان اي شيء يتمتع به من الدنيا فانه خساره عليه واثم عليه استمع قول الله عز وجل قل من حرم زينه الله التي أخرج عن عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه اما الذين كفروا فليست لهم يتمتعون بهذه النعم وهي استدراجه من الله تعالى لهم فهي عذاب ونقمة مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم الدين الله مالك والدنيا أجيب الدنيا الله مالكها اولى الله مالك الدنيا نعم مالك الدنيا ومالك الاخره لكن لما كان في الدنيا ملوك يتسلطون على البشر بما يريدون وليس في الاخره ملك سوى الله قال الله تعالى مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغير الدين وغير يوم الدين لكن في يوم القيامة يقول الله تعالى وانذرهم يوم الازفه إذا القلوب لدى الحنات كاظمين ما الاطل من حميم ولاش شفيع نطا إلى أن قال في نعفية أخرى يومهم بارزون لا يخفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم يقول عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب مالك يوم الدين اي يوم الاخر يوم الدين مش معناها يوم القيامة. يوم القيامه لكن الدين هنا بمعنى الجزا يعني يوم الجزا الذي هو يوم القيامه اصله اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد بمعنى لا اله الا الله واياك نستعين بمعنى عليك توكلنا فاياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك العباده لا تصلح لغير الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل إنما العبادة لمن؟ لله وحده لا شريك له فمن عبد غير الله فالله غني عنه وهو كافر حتى لو عبد أفضل البشر والخلق عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كافرا فكيف بمن يعبد غير, غير الرسول؟ لو عبد وليا فركع له وسجد له ونذر له وتقرب إليه لقولنا إن هذا عجيب جماعه مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لأن العباده لمن لله عز وجل ولهذا نقول إياك نعبد استحضر يا أخ المسلم إذا قرأت إياك نعبد ان معنى قولك لا نعبد الا اياك لا نعبد الا اياك واياك نستعين اي نطلب العون من الله عز وجل نطلب العون من الله فلا نستعين الا الله ومن استعان بالله عز وجل كفاه قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يتوكر على الله فهو حسبه. حسبه أي كافير إن الله بالء وأمره قد جعل الله لكل شيء قدر استعن بالله لا تستعن بغيره ولهذا أوصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس فقال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت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 إذا قلت إياك نستعين استحضر بقلبك أنك لا تستعين إلا الله عز وجل وحدهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا لها معنيان انتبه يا ولد اهدنا لها معنيان المعنى الأول الدلالة والمعنى الثاني التوفيق المعنى الأول الدلالة وضده الجهل والمعنى الثاني التوفيق, التوفيق وضده الغي والمخالفة والناس ينقسمون إلى ثلاثة اقسام جهاز وقوات عندهم علم عند لكنهم مستكبرون والثالث علماء مطيعون الأصناف كم أخر هم لا عالمون طغاة و... طيب عالمون عالم... عاملون هذا واحد والثاني وجهال وطغاة يا طغاة يعني انهم عالمون غير عالمين عالمون غير عاملين استقبل اشرح اذا اهدينا الصراط المستقيم يا اخوانا إهدنا له معنى يعني. لها معنى الاول الأول يعني دلنا نعم دلنا وارشدنا لأنه إذا لم يرشدك الله ولم يدلك فأنت جاهل المعنى الثاني الأهل التوفيق تمام لأن من الناس من عنده علم لكن لم يوفق لم يعمل ومن الناس من عنده جاهد يحب الخير لكن لا يعلمون فأنت تسأل الله الهدايه في الأمرين في الدلالة والإرشاد وإيش وفي التوفيق الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم المعاني التي قيلت فيه كلها تدور إلى الإسلام يعني اهدنا إلى الإسلام لأن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله أما ما سوى الإسلام فهو ينحرف يمينه شمالا ثم بين هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قسمنا الناس الى ثلاثة أقسام الآن جاءت الأقسام الثلاثة صراط, صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم العالمون العاملون العالمون العاملون وهم اربعه اصناف قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم هاته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ثناء من الله عز وجل حسن قال علماء النحو انها بمعنى ما احسن ما أحسن حسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من رفقائهم واجعلنا في الرفيق الأعلى يا رب العالمين مع الذين أعلمت عليهم من النبينا والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم بدأ بالمغضوب عليهم لأنهم اشد إثما من الآخرين لأن المغضوب عليهم ضد الذين يعلم عليهم على طول من المغضوب عليهم أعطيكم الذين علموا الحق وخالفوه هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين علموا الحق وخالفوه وفي مقدمتهم اليهود الطغاة المعتدون الذين اعتدوا على الله وعلى رسل الله اعتدوا على الله فقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قاتلكم الله اعتدوا على الله فقالوا ان يد الله مغلوله بقيد قاتلهم الله مرتين اعتدوا على الله وقالوا انه تعب حين خلق السماوات والارض واستراح يوم السبت قاتلهم الله اعتدوا على رسله اعدوا موسى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اعدوا موسى اعتدوا على الرسل فقالوا إن عيسى بن, عيسى بن مريم إنه ولد بغي اعتدوا عليه فقتلوه على زعمهم وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قال الله تعالى مكذبا لهذه الدعوة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم لكن اثم قتله باؤ به لأنهم قروا لأنهم قتلوه وصلبوه فقال الله وما قتلوه وما صلبوه إذن المغضوب عليهم أيها الاخوه من هم كل نعم من أخطأت استرح ولا تأتي بغير هذا لأنك تبيت تتبعها كلها حتى تقف عليها ترضى. هم العالمون غير العاملين يعني وجعنا عالم الحق وخالفوه من مقزمتهم؟ اليهود بارك الله فيه ولا الضالين الظال هو الذي عمل بغير علم عمل عن جهل كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانيه ابتدعوها هؤلاء ضالون أراد الحق لكن ضلوا عنه وفي مقدمتهم النصارى النصارى ضالون لكن يا إخواني هل وصفهم بالضلال إلى اليوم او هم بعد محمد عليه الصلاه والسلام وكفر به صاروا من القسم الذي قبلهم المغضوب عليهم وهم المغضوب عليهم أجيب يا أخوان سؤال هل النصارى بقوا ضالين بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام وعلمهم به او انهم صاروا من القسم الذي قبلهم وهم المغضوب عليهم نعم صاروا من القسم الذي قبلهم وهم المغضوب عليهم لأنهم علموا علم الحق وخالفوه وقاتلوا المسلمين في قديم الزمان وحديثه أو أعانوا من يقاتل المسلمين في حديث الزمان هذه سورة الفاتحة سورة عظيمة لا يتسع المجال لذكر ما فيها من النكات العظيمة البالغة لكن من أراد أن يقف على شيء من ذلك فليرجع إلى مدارج السالكين في شرح منازل السائلين للحافظ ابن القيم رحمه الله ففيه خير كثير ينتفع به القارئ انتفاعا بالغا لأنه في شرح الفاتحه تكلم بكلام لا تجده في كتب المفسرين ولا في غيرهم كلام عظيم جدا فمن اراد التوسع في ذلك فعليه بهذا الكتاب وهو مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم احد تلاميذ الشيخ الاسلامي بن تيميه رحمه الله الذين الذين نشهد الله عز وجل ان شيخهم شيخ من التهميه ناظر وجاهد في الله بقلمه ولسانه وسنانه يعني السيف فلا اعلم الى ساعتي حادث عالما من اتباع الائمه المذهب ال المعروفين مثل هذا الرجل رحم الله وجزاه عن امه محمد خيرا فعليك بكتبه اقرا كتب شيخ الثامن تيميه ان كنت تريد العقيده الصحيحه فهي خير ما كتب حسب علمي في العقيده عليك بها نرجع الان الى الكلام يسير على ما سمعناه من قراءة إمامنا والسماء والطارق وما أدراكم الطارق أيكم الذي يبين لي والسماء الواو أهي أهي حرف عطف أو الاستئناف أم ماذا لا بالإشارة والقسم والسماء لا وسعي ما لكن السماء مقسم به السماء مقسم به مقسم به كيف يقسم بمخلوق إيه لا تجلس حتى ننتهي ما الله طيب لا اعلم نصف العلم تمام القسم بغير الله شرك لكن هو شرك أصغر ما لم يعتقد المقسم أن للمقسم به من التعظيم مثل ما لله رب العالمين القسم بغير الله حرام ما يجوز سبول والنبي ولا يجوز سبول والكعبة ولا يجوز تقول وجبريل القسم بمن بالنسبة لنا ها؟ بالله عز وجل أو بأي اسم من اسمائه أو صفة من صفاته الله أقسم بالسماء والطارق فإذا قال قائل كيف يقسم بالسماء وهي مخلوقه قلنا إن الله يحكم ولا يحكم عليه أصحيح ما قلت إن الله يحكم ولا يحكم عليه فهو يقسم بما شاء من خلقه أقسم بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة والطارق بينه الله ما هو الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه ولهذا في غير ليالي القمر وفي مكان ليس فيه كهرباء تجد احيانا نور النجم واصلا إلى الأرض حتى تجد ظل يدك، فالنجم ثاقب لأنه إيش؟ لأنه يقون يثقب الظلام بضيائه هذا واحد، ولأنه يثقب أجساد الشياطين التي تسترق السمع من السماء. قال الله تعالى الا من استرق السمع فأتبعهم إيش شهاب ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ ساسال من عنده شيء من علم نحو عن ان وعن من استرق يا جماعه انتم عرب والنحو لإصلاح اللغه العربيه يا ابا طيب انا اقول لو انها نزعت ان وجعل بدلها ماء ونزعت لما ووضع بدلها الا فقيل ما كل نفس الا عليها حافظ يستقيم الكلام ولا ما يستقيم ما كل نفس الا عليها حاجه هل هذا المعنى ولا غير هذا المعنى هذا المعنى لكن طبعا نحن لا نغير في القران القران يثلا كما كان إذن ان بدل ما لما بدل الا فتكون ان نافيه ولما بمعنى الا ومعنى الايه الكريمه ما كل نفس الا عليها حافظ كل نفس عليها حافظ وهذا كقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وكقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدين كل انسان عليه حافظ يحفظ ما يقول وما يفعل وما يكتب له أو عليه احترز يا أخي لو كان عندك رجل موكل بأن يحصي عليك ما تقول وما تفعل وكله في ذلك سلطان هل تخشى من مخالفة هذا السلطان أجب ولد نعم نعم إذن أنت الآن عليك حافظ من الله عز وجل احذر أن تقول ما لا يرضي الله أو أن تفعل ما يرضي الله احذر أن تأتي إلى القبر تقول يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أعطني أرزقني اغثني أنا محتاج احذر هذا لأن هذا لا يقضي حاجتك ولا يزيدك من الله إلا بعدا لو قدر أن حاجتك قضيت في هذا الوقت أي في وقت دعاء صاحب القبر أتظن أن صاحب القبر هو الذي أجابك نعم الحمد لله نقول لا والله لكن يوجد بعض الجهال الذين غرهم الشيطان يقولون هذا من الولي هذا من الولي فنقول إن اعتقادكم أن هذا من الولي من إضلال الشيطان لأن الله, لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله أي الذين زعمتمو زعمتموهم أولياء من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذه واحد وما لهم فيهما من شرك هذه ها اثنين وما له منهم من ضهير ثلاثة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن يجعلها هذه الآية قطعت أوصال الذين يدعون ان مع الله من ينفع ويعذر وقال الله تعالى ومن اظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ويوم القيامه ماذا يكون وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين انتبه اخ لا احد ينفعك من دون الله عليك من الله حفيظ ورقي وسيكون الجزاء والمحاسبه يوم القيامه فاحذر اذا لو جاءنا رجل وقال يا أنا انه مصاب ويريد ان يذهب الى قبلك له يستغيث به ويستنجد به ماذا نقول له ماذا نقول له يا اخوان نقول هذا حرام الجا إلى الله عز وجل فإن الله يقول في كتابه أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء رغض أإله مع الله الجواب لا لا إله مع الله لا يجيب هذا إلا الله رب العالمين فاحذر يا أخي. ان عليك حافظا إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ قد يقول الشاب آباء يذهبون إلى قبر فلان وفلان ويدعون, ويدعون نقول أنت شاب أنت عاقب أتظن أن هذا الميت الذي أصبح جثة ينفعك أو يضرك خاطب الشباب بالعقل مع المخاطبة بالقرآن والسنة لكن خاطبه بالعقل ليتبين أن هؤلاء الذين يدون, الله الذين يدون غير الله أنهم ظلال في دينهم سفهاء في أحلامهم وعقولهم حتى لو وجدت آبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك على هذا فاعلم أنه خطأ واعبد من واعبد الله استغث بالله ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في بدر استغاثوا بالله قال الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بأذكر من الملائكه مرجفين اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله يستغيث بالله فكيف انت تستغيث بمن دول الرسول احذر هذا انك ستجد في بعض البلاد الاسلاميه من يستغيث بالاولياء ويستعين بالاولياء وربما تقضى حاجتهم لكن لا بدعاء هؤلاء الاولياء ولكن عند دعائهم وفرق بين ان يحصل الشيء بالشيء او ان يحصل الشيء ايش عند الشيء والله تعالى قد جبتني فيعطى هذا الانسان سؤله عند دعائه لغير الله فتنه له ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الفا عاطفه واللام لام الامر فلينظر الإنسان مما خلق, من خلق؟ مما خلقت أجب خلق من ماء دافق أجاب من الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترى سبحان القادر عز وجل هذا الماء الدافع المهين يخلق منه الإنسان الخصيم المبين قال الله تعالى أولى من الإنسان ان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلقت من الماء الدافق من ماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه ذقادر إنه من الله على رجعه أي على رجع هذا الإنسان يوم القيامة ذقادر الذي خلقه اول مره قادر على ان نعيده مرة أخرى, مره اخرى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه انه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامه ومعنى تبلى اي تختبر السرائر القلوب اللهم طهر سرائرنا اللهم طهر سرائرنا آمين. اللهم طهر سرائرنا آمين. وأمتنا على خير ما يرضيك عنا يا رب العالمين آمين. يوم تبلى السرائر يوم القيامة لا يسأل الناس عن أعمالهم الظاهرة لأن من الناس من يعمل عملا ظاهرا أحسن ما يكون لكن قلبه خراب ألم تروا إلى المنافقين يقول الله فيهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم منظر حلو شكل جميل وإن يقولوا تسمع لقولهم فصاحة, فصاحة وبيان ولكن لا خير فيهم كانهم كسب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم في يوم فيوم القيامه الحساب على ما في الصدور كما قال تعالى افلا يعلم اذا بعثنا ما في القبور وحصل ما في صدور يومئذ للسرائر فما له فما له من قوه ولا ناصر فما له من الضميل عدى من على الإنسان من قوة ولا ناصر يعني هو بنفسه لسه بقوي فليس عنده قدرة ذاتية ولا ناصر لا يجد من ينصره انتبه لهذه الحقيقة يوم القيامة يبتل القلب يوم القيامة ما في قوه يدافع يوم القيامة ما حد ينصرك هذا شيء نسيم مما يسره الله عز وجل من الكلام على هذه الصورة وإنني أحس أخواننا ولا سيما الشباب طلاب العلم على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معانيه وتعاهده وأن يعلموا أن القرآن نزل ليدبر آياته ويشتر وليتذكر كل البال اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يفلونه حقا اوقاته ومن ممن به الى الله عز وجل والى جنته وان يجعله حجه لنا لا حجه علينا انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والان الى الاسئله حتى يؤذن لصلاه العشاء كان لا لا لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا سماحة الشيخ قلت في محاضرتك التي ألقيتها في مستشفى الملك فهد أنه يجوز حقن المسلم من دم الكافر، فهل يجوز حقنه إن كان الكافر يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر أفيدونا مأجورين؟ نعم، نعم يجوز هذا. لان الكافر لا يكون لحم الخنزير دائما وليس اكثر, أكثر طعاما وكذلك الخمر ليس اكثر شرايط فأكثر ما ياكله الكافر من الاشياء الطاهره واذا قدر انه لا ياكل الا شيء نجس فانه يكون هذا من جنس الجلاله وهي الدابه التي يكون اكثر على فيها النجاسة فيكون دمه نجسا إلا على رأي من يرى أن الاستحالة تطهر النجس كشيخ السلام المتنمير رحمه الله وجماع من العلماء فإنه, فإنه يكون طاهرا ولو كان هذا الكاثر يتقدم بالنجاسة نعم يقول قرأت في أحد الكتب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ولد الزنا في النار فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح ولد الزنا كغيره من الأولاد إن عمل صالحا فلنفسه وإن اساء فعليها ولا تزر وازره وزر أخرى لكن الشيء الذي وخشى منه أنه جاء في الحديث أن من زنى زنى أهله والعياذ بالله من زنى زنى أهله فتكون عفة الإنسان سببا لعفة أهلهم من زوجات وبنين وبنات وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ فهمت من إجابة لكم على سؤال أنكم تج تج تج تج تج تج تج تج تج تج تج تج توجزون أن يأكل الحي من الإنسان الميت للضرورة إذا خشي على حياته ولم يجد طعاما إلا هذا الإنسان ومن المعلوم أن الإنسان يعفن جسده ويأكله الدود في القبر فما هو المانع من اخذ عض من أعضائه لإنقاذ حياة إنسان يهلك في الغالب إن لم ينتقل إليه ذلك العضو وان أول شيء عاش... يا عبد الله الأسئلة تتعلق بالطب خلافي في الطب هذه الأشياء يتنفع عن الناس الآن طيب. يقول فضيلة الشيخ نود وضاح مسألة جواز الرقية الشرعية على المريض حيث أن بعض المنتسبين للعلم يرى عدم مشروع مشروعية القراءة لغير المريض على نفسه أو أقرب الناس إليه وكذلك مسألة تلبيس الجن بالإنسان حيث أنه يوجد من يقول أن هذا غير صحيح وهو جالس معنا الآن وجزاكم الله خير الرقية الشرعية تنقسم الى قسمين القسم الأول من القرآن والسنة وهذا لا اشكال فيه فمن القرآن سمعتم قبل قليل أن سورة الفاتح رقية وكذلك إذا قرأ على المصاب بمرض ما يناسب ذلك المرض كما لو قرأ على المسحور بآيات السحر مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصرف عمل المفسدين وكما في قوله تعالى انما صنعوا كيد ساحر ولا يقل الساحر حيث أتى وامثال ذلك اما السنه فكذلك فيها احاديث كثيره فيها ادله المرض القسم الثاني ما لم ما لم في الكتاب والسنه لكنه دعاء مثل ان يقول الانسان وهو يقرع المريض اللهم عافي هذا المريض اللهم ازل مرضه اللهم عجل له بالعافيه وما اشبه ذلك من الكلمات التي لا تنافي ما في القران والسنه لكنها لم تات بلفظها في الكتاب والسنه اما الكلمات التي لا يفهم معناها او الكتابات التي تكون طلاسم مربعات مدورات مثلثات منجمات فهذه كلها حرام لا تجوز الرقيه بها باي حال من الاحوال اما انكار ان يكون الجن يتلبس بالانسان فهذا خطأ لأنه جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك أي على تلبس الجن بالانس يعني يداخل حتى يكون كاللباس له وكذلك في السنة ووجدت آثار كثيرة عن السلف في هذا الموضوع ولا يمكن ولا يمكن كان مثل هذا قال الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وجاء في مستدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة لها بن نسرة فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخرج عدو الله فإني رسول الله فخرج وبرئ الصبي وأما الواقع فشاهد بذلك كثير من العلماء يشهدون بها قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنه أتي إلى شيخنا من شيخه من تيمية أتي إليه برجل مصروع فجعل يقرأ عليه يقرأ عليه ولكن الجن ي... ي... لا يريد الخروج فقال له شيخ خلستان ك... كلاما معناه اخرج هذا ظلم ولا أحب لك فقال الجني وهي امرأة وهي امرأة قالت اني احبه فقال شيخ خلستان لكنه لا يحبك لا يحب فقالت اني اريد ان أحج به قال وهو لا يريد ان يحج معه وابت أن تخرج فجعل يضرب الرجل المصروع الذي اصابه المس حتى خرجت فقالت له لما جعل يضربه قالت اخرج كرامه للشيخ قال لا لا تخرجي كرامة اللي اخرجي طاعة الله ورسوله لأن هذا ظلم فخرجت خرجت منه فلما أفاق فرط قال ما الذي جاء بي إلى حضر الشيخ من حضر الشيخ شغل سامي زيمية ما الذي جاء بي الي لأنه كان ما يشعر بالأول ما الذي جاء بي إليه وكذلك روى عن امام احمد وغيره من اهل العلم ما يؤيد ذلك ويثبته ولكن الشيء الذي يكدر الخاطر ان كثير من الناس اليوم عندهم خوف وهلع كلما وصيب الانسان بشيء قال هذا جني هذا سحر هذا عين وهذا غلق هذا من الهلع والانسان اذا خاف استولت على نفسه الانفعالات فصار الوهم عنده ايش حقيقه ولذلك يجب على الانسان ان يستعمل الاوراد الشرعيه في كل صباح ومساء اذا كان يريد ان يحميه الله عز وجل لان من قرأ ايه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقبله شيطان حتى نسبه اتخذوها مننا يا الشيخ. نعم اتخذوها مننا. نعم بعض القراء اتخذوا هذا مهنه وسمعت انهم فتحوا عيادات نعم وجعلوا لكل بطاقه مكتوب فيها جعلوا السعر الدرجه الاولى والدرجة الثانية وما اشبه ذلك هذا لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ هل يجوز فضيلة فضيلة الشيخ نفس دائما الشيخ هل يجوز ترجمه اسماء الله الحسنى الى لغه غير عربيه يعني اجنبيه وهل يمكن الدعاء باسماء اجنبيه ما لم ترد في الكتاب ولا في السنه او يستغاث بها وجزاكم الله خيرا نعم ترجمه اسماء الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يفهم ان يتفهمها هذا لا باس به بل قد يكون واجبا اذ ان الذي لا يعرف اللغه العربيه يحتاج الى فهم المعنى ولهذا قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم يعني بلغه ليبين لهم فترجمتها لاجل التفهيم لا باس به اما لاجل التاسيس بمعنى ان نحل غير اللغه العربيه محل اللغه العربيه فهذا لا يجوز لأنه طمس للغة العربية وبهذه المناسبة أعتب على قوم منا من جلدتنا يكتبون على محلاتهم التجارية في اللغة ولا تجد على اللافتة شيء من اللغة العربية يعني كأننا في لندن ولا في باريس سبحان الله أنت في بلد عرب اكتب اللغة العربية واذا كان عندك اناس كثيرون لا لا يجيدون العربية اكتب الانجليزية ما كمان لكن اما ان تكتب اللغة الاجنبيه وتنسى العربية فهذا كفر بلغتك استحي على نفسك كيف ترضى لنفسك ان تمحى لغتك العربية والذي يمر بك اكثرهم عرب وحتى وان لم يكن اكثرهم عربا دعهم هم يتعلمون اللغه العربيه لأنهم محتاجون اليها هذا مشكل واشكل من ذلك وابين في ضعف الشخصيه عند بعض الناس انه يعلم صبيانه واصفاق اللغه الاخرى الغير عربيه اللغة غير العربيه وهو نفسه لا يعرف اللغه العربيه والصبيان لا يعرفون اللغه العربيه يعني لا يعرفون قواعدها وان كانوا يعرفون اللغه العربيه العاميه تجد يعلم سبيانه اللغه غير العربيه يقول لصبي اذا اراد ان يفارقها بدل ان يقول السلام عليك ماذا يقول ها؟ يقول ماي ماي باي باي يعني يقول كان يقول خذ هذا اللفظ ودع اللفظ الذي جاء جاءت به السنه بل جاء به القران اولا وجاءت به السنة، وجاءت به لغة، آسف والله على هذا، آسف على قوم يفخرون بلغتهم العربية التي هي لغة القرآن والسنة، والتي جاء في بعض الآثار أنها لغة أهل الجنة، وليست هذه الآثار ببعيدة من الصحة، لأن ثلثي أهل الجنة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل وابتسل وبكر وابتكر مع ذلك النص الحديث ومدى صحته وجزاكم ومدى الله, الله. هذه ان شاء الله نتكلم عليهم ان جينا إلى هذا المكان في يوم الجمعة في صباح يوم الجمعة عشان يكون مناسب من غسل وغسل يعني يوم الجمعه وبكر وابتكر وجنى من الزمام ولم يلغوا كتب الله له بكل خطوه يخطوها كذا وكذا حسنات لكن اقول ان من المهم ان لا يدع الانسان الغسل ليوم يوم الجمعه لان نبينا عليه الصلاه والسلام قال غسل الجمعه واجب على كل محتل ومن كل محترم يعني كل بال واجب صريحة في الوضوء غسل الجمعه واجب على كل محترم ويكون الغسل من طلوع الشمس الى ان يذهب الانسان الى الجمعه سواء في اول النهار او في وسط الضحى او قبيل ذهابك الى الجمعه المهم الا تصلي الجمعه الا وقد اغتسلت نعم فضيلة الشيخ إذا كان للزوجة مال عند زوجها وتستحي أن تطلبه فهل لها أن تأخذ من ماله قدر ما عنده ما عنده لها دون علمه أم لا نعم مفهومة سؤال تقول هل امرأة في ذمة زوجها لها دراهم وتستحي أن تطلبها الدراهم من الزوج فهل لها أن تأخذ مقدار حقها من ماله بغير علمه والجواب لا ليس لها أن تاخذ من ماله مقدار حقه حقها بغير علم كسائر أهل الدين جميع أهل الدين ليس لهم الحق أن يأخذوا من المدين مقدار حقه فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها مقدار نفقتها وأولادها فالجواب لا لكن فرق بين الدين والنفقة النفقة سببها ظاهر وهي الزوج وهو الزوجيه ومعلوم عند كل الناس أن الزوجة لا بد أن ننفق عليها زوجها والأولاد لا بد أن ينفق عليهم أبوهم بخلاف الدين الدين مجهول ما يعلم لا يعلمه الناس فإذا كان الرجل شحيحا بخيلا لا يعطي زوجته وأولاده ما يكفيهم فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة عليها وعلى أولادها وليست بآثمة وإلى هنا ينتهي هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قادم إن شاء الله في مجيء آخر لهذا المكان الطيب